بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الحديث الخامس والعشرون حديث دقدم شنفا أن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أيضا أن ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي ذر رأو دفمه نمون سهبا رسول الراتين قالوا نجرًا للنبي صلى الله عليه وسلم نبي ربيتين يا رسول الله يا إرقما ربي ذهب أهل الدثور بالأجور ور ما قبو من دا قرقود دا عرقتي ندبر دثور جج ما لغا قباتوا له من دا عرقتي ندبرني يجرًا يصلون كما نصلي أقمن سلاً سلاةً ويصومون كما نصوم، أقمن تسوم تسوماً ويتصدقون بفضول أموالهم، إثنى صدقتان همبا خرو إثنين، نتهرون قابن خرو صدقتين ودبرا نجرًا يا رسول جرني جاهةً، قال رسول ربي نجرًا أو ليس قد جعل الله لكم ثل ربي كئس نجر ما تصدقون وان إذا صدقت جلانيين إجبي هروكن نتيسني لوانكن نتتيسني قل إمي ربي جلانيين إن بكل تسبيح صدقة سبحان الله جك صدقة وكل تقبيرة صدقة شفت الله أكبر جتو صدقة وكل تحميدة صدقة شفتي الحمد لله جتوا صدقا وكل تهليلة صدقا شفت لا إله إلا الله جتوا صدقا وأمر بالمعروف صدقة خيرتنا مججل لن صدقا ونهي عن منكر صدقة حمت الران من أرقوا لن صدقا جلن رسوله وفي بضع أحدكم صدقا تقوم كي سن على من إسأوا الج والجه اللين قالوا يا رسول الله سحابا نجران يا إرجعما ربي أ يأتي أحدنا شهوته ستقوم كن في الآن تلاقى ويكون له فيها أجر من دائرة أجرانين قال رسول ربي نجران ارايتم ميناها لو وضعها ودوغاها في حرام حرام كيف تقام ايسا ودوغاها اكان عليه وزر معصيه ارغتا يرني غافتان صحابان ايه معصيه ده جنان اكسمه فكذا ذلك اكسمه اذا وضعها في الحلال يو حلالك يسا قدي كان له أجر من دا أرغتا هذا هو رسول ربي صلى الله عليه وسلم حديثني كوني كإمام مسلمي إمام البخاري وجينهن جروا حديثني أقوم أقروا ورما لك كابو نظيرا ديمي جلين أهل الجسور جتون أهل الأموال جتوا وره روق جتوا رسول ربي وانتين صدقة ربي سني قديمي جلني سني انقافتني Sadaka'a jätschoon hakiika'a shari'aatti yooka laallutaate maka mawaan gari waan tolata hunda. Hakika'an isida waan nam fayyadu yooka waan bu'aana maabousum wajjatooda. Sadaka'a nga briccha go salamatti koodamti. Tokko sadak sadaka'a maallaka'aatti. Tokko تأكا تسبيحا تهليلا تحميدا تكبيرا خيري تنمعي مروفيا حمترانا مرورقو تنيني صدقات جلبت ججو صدقات ججو مالاقو فاميتي وفي بضع حدكم صدقات جلن بضع ججو ججا والقنمتها لما إررا ريكوه ودني ججو قالت ريتك جلشانيهن جلنيني ودني إررا هاسواني والقنمترات معنان حديثة كانا حادمانا إساد تيوراكي من دا أرغتا حا يونيا صالحة الليك أباة شوباتي جدنين ججي كوني غرا أصلية تدابي آه غرا الشريعات تدابي فنيتين اللالا وان تقو وان حلالا تقو نيا صالحان يوكل هج النتاعي أجرين أرجع تني حلال جت كمالي فكين يفنمنها رمان إساتي ركي لبتيه تيسة تي والركي اللي لبوا إساني تيسة في المغاريب رباعتنا مسلم ثوته الدمية جت شو كنان نيا صلي قناتي يو هرمان إساتي والقه من داخل رأرجع تجت ربين من داخل فكينا رسول ربي صلى الله عليه وسلم وان اتن صدقة حديث كنا كيستي لفنا مقاهنيرا جت ومالك قفاميتي وانتكنة اكنكوا اللين نجرا جت جسها بابرسيز الحديث السادس والعشرون حديث دقدمي جهف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي هريرة الأديب فمِير رب سره كل سلام من الناس شفته المُمن إلمنا ما عليه صدقة صدقة الرجلا كل يوم تطلع فيه الشمس شفَّ غيادٍ بات تعدل بين اثنين صدقة نملَ ميول وتعين الرجل في دابته يا بيساء رت فتحمله عليها اسم الفت يعبفتو او ترفع له عليها متاعه يوكا مالك ايسا يوكا ما يشا ايسا رت الفوتوف صدقه صدق هذا والكلمه الطيبة صدقة صدقة وبكل فتركان في تمشيها إلى الصلاة كرة صلاتها ديمتوني صدقة صدقالة وتميط الأذى عن الطريق وانمميد كرارا كأفت لي صدقة صدقالة جرانين رواه البخاري ومسلم حديث بخاري مسلم سلاما ججون همنا المنامات نمنما المنامات همنا رب في جهاتم قبا حديث مسلم كيسات رفاة نينجرة قمني كني رب سديه في جهاتم أدد قياتي ورقورني وقاقوتو ججو وقال لن قيات رب سديه في جهاتم قبا قمني المنمال لب سديه في جهاتم أدد قيات سدقنان وقاقوتو أقرم سدقاتي ججورا معنان حديثه وليقلتي أمننا ماخ من إسح ولق أجيال نعمة ربي جبرك نعمة ربي كان الرتي ربي نجليته فت فوق أبا وفع باتوا الراس ذك ت فوق أبا جد شو جبرتي واجب خنبيك ربي إسحتي شكري جل شو شكرين هل كاني جواك ربي إتيمري درجات، درجاتك، درجاتك واجبات، درجات واجبة كذا نونسون، وارب يدرك أمر جريهجة، وارب حرام جري راجورو، كوني شكري واجبة كجيا في هالكنكتات نمرت يدرك أمر أجدرم، درجات لما تا درجات السنة دي، درجات السنة دي تكون هما واجبة هيرد بلاني سنة هججة تجودا، حدثني كوني في حدثني دبركا. أبي ذري والفكات بمر التماز تجير ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحة جتشة تجير صدقاه من البثدي في جهة ماكنا وانترى بكبه ركع لما ضحا تإني سلاة جرى ركع لما ضحى يو سلاة ومن البثدي في جهة ماكنا بكبه تجمال في جنان ويتإني ركعه وقودتي صلاته ان الجديغ الرجال هم نسات هن دينو يوجين هجد كناف بك الرابوتي يدني دبت الرسول ربي صلى الله عليه وسلم ربي الآن امنت انهم من خير دلقات نحاتسوا وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته